وَلَقدَأَسَلنا رُسُلَ مِنْ قَرللكَ وَجَعَنا لَم أأَزواجَ وَذُليية وَلَقدأَسلنا وَما كان لرسولٍأَ يأتَ بآيٍ إِلا بئِذِ الله وَما كان لرسولٍأَأت بآيةٍ إَّ بإِذَّ